17. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يبرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يgodؤين أدعوهم 18. والذين دعون بالله الخطره ولم يبرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يكتير وَكَانَ اللَّهُ رَءُوفًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا